ا ل ح ا ق ه ما الحاقه وما أ د ر ا ك ما الحاقه كذبت ثمود وعاد ب ا ل ق ا ر ع ة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 فترى القوم فيا صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه إ ن ا لما طغى الماء حملناكم في ا ل ج ا ر ي ة لنجعلها لكم ت ذ ك ر ة وتعيها أ ذ ن واعيه ف إ ذ ا نفخ في الصور ن ف خ ة و ا ح د ة وحملت ا ل أ ر ض والجبال فدكتا د ك ة و ا ح د ة فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فاما من أ ُ و ت ِ ي كتابه بيمينه فيقولها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 ما أ غ ن ى عني م ا ل ي ة هلك عني س ل ط ا ن ي ة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في س ل س ل ة درها سبعون د ر ا ع ا فاسلكوه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 و إ و س و ع ه النابلسي ي ي ق ف ل ل ع ل ي م الاسلاميه